فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرؤ كتابي اني ظننت اني ملاق حسابا فهو في عيشه الراضيه الى اخر السياق في قوله اني ظننت اني ملاق حسابا بيانه أهمية العقيدة الإسلامية والصحيحة المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم العظمى ومكانتها العليا في تزكية النفوس وإصلاح العباد وأن العبد كلما كان على ذكر واستحضار لحقائق الايمان واصول الاعتقاد كان لذلك الأثر البالغ عليه في صلاح عمله وزكاء قلبه واستقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن قوله إني ظننت اني ملاق حسابي الظن هنا بمعنى الاعتقاد أي كنت معتقداً ومؤمناً ومقراً في الحياة الدنيا أن ثمة يوم قيام حساب وعقاب وجنة ونار ولقاء بالجبار سبحانه وتعالى وسؤال عن الأعمال وعما قدم العبد في هذه الحياة فهذه العقيدة هي التي تحره القلوب وتهز النفوس وتدعو إلى تحقيق الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى أما إذا ضعفت هذه العقيدة في قلب الإنسان وانعدمت فإن الخير يضعف وينعدم تبعا لضعفها وانعدامها ولهذا كان من أولويات الدين وأعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلمون الاعتقاد الذي هو للدين بمثابة الأصول للاشجار والأعمدة للبنيان إني ظننت أني ملاق حسابي كم يترتب من الآثار السيئه والعواقب الوخيمه حينما يغفل الانسان عن البعد وعن الجزاء وعن الحساب وحين ينسى ان هذه الاعمال التي يقترفها ويقدمها ويباشرها في هذه الحياه ستكون حاضره كلها يوم القيامه ويجسى عليها بمثاقيل الدرة فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا يرى وكثير من أعمال الإنسان التي قدمها يكون قد نسيها ونسي أنه, أنه فعلها وإن كان حصل منها لده فهي لدة زائفة زائلة وتبقى عواقب تلك اللذة المحرمه الوخيمه ولئن كان قد نسي ذلك فإنه محصى عليه أحصاه الله ونسوه ومكتوب عليه ويجد كل ذلك حاضرا يوم القيامة ولهذا ما أجمل وأعظم أن يكون العبد في هذه الحياة يظن أن يعتقد انه سيرقى الحساب وكلما حدثته نفسه بخطيئه او مخالفه او تهاون في قاع أو تفريط في عباده أو تضييع لواجب ذكرها بهذا المقام العظيم اني ظننت اني مناق الحساب يا نفس انك ستحاسبين يا نفس إنك ستقفين بين يدي الله تبارك وتعالى يا نفس إنه الجزاء والحساب بين يدي الرب العظيم جل شأنه وعظم سلطانه سبحانه وتعالى وهو يوم عسير إلا أنه على المؤمن المطيع لله تبارك وتعالى من أيسر ما يقوم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومأهل ولهذا ينبغي على المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص أن يعنى بحقائق الإيمان وأصول الدين ودراسة الاعتقاد وفهمه فهما صحيحا قويا لأنه يبنى عليه الدين ويقوم عليه الدين فالدين لا يقوم إلا, عقيد إلا على عقيدة وهذه الآية الشاهد من عشرات الشواهد أن الدين لا يقوم إلا على عقيدة ولا قيام له إلا على عقيدة فإذا وجدت العقيدة الصحيحة السليمة القويمة كان بوجودها وقيامها وقرارها في قلب العبد قيام الدين ثم إن إيمان أهل الإيمان باليوم الآخر على درجتين الدرجة الأولى هي درجة إيمان الجازم وهو الذي لا يقدر الله سبحانه وتعالى من العبد عمله وطاعته وعبادته إلا إذا كان هذا القدر موجودا عنده إيمان جازم، حيث يكون عنده يقين لا شك فيه ولا غيب بأنه هناك بعث هناك حساب هناك جزاء وهناك عقاب فهذا يسمى الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا غير قال تعالى إن من المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا فهذا القدر مطلوب من كل مسلم فإذا لم يكن عند العبد يقين بالبعث والجزاء والحساب وعنده بدل اليقين الشك يشك في ذلك او يتردد فان هذا كفر محبط للاعمال ومبطل للدين ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله والدرجه الثانيه وهي درجه عاليه وعظيمه و مبارك إذا وفق لها العبد وهي درجة الإيمان الراسخ وهي التي يكون فيها الإيمان بهذه الحقائق العظيمة والقصود المتينة راسخا في القلب متمكنا من النفس حاضرا مع العبد فتجد هذا الرصوف في الإيمان حاضرا مع العبد في المقامات العديدة في الأحوال المتنوعة فتجده في كل مقام على ذكر من البعث والجزاء والحساب فيكون لهذا الرسول في الإيمان أثر عظيم للغاية في صلاح العبد واستقامته في أحواله في كلها بل وفي ترقيه في درجات الكمال وعلوي الدرجات ورفعتها مما ينال به يوم قيامة غفيع المنازل في جنات النعيم أسر الله الكريم رب العرش العظيم بإسماء الحسنة والصفات العليا أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو امرنا أمرنا يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرة التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير موتراحة لنا من كل شر الله اعلم من الله وسلم على رسول